بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين فلتحل علينا نعمته وبركاته الان وكل اوان الظهر كل كلها امين نحتفل في هذه الايام بقيام السيد المسيح من الاموات وبعيد تكريس كنيسه القديسه دميانة في البراري ونلاحظ ان السيد المسيح كان يهتم كثيرا بالمرضى والذين عليهم أرواح نجسة وآتوا له بشاب منذ صباح دخله الروح النجس فكان يلقيه مرارا كثيرا في النار وفي الماء ليهلكه فأبو الولد قال ليسوع إن كنت تستطيع ان تؤمن إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا فيسوع قال له إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن فصح أبو الصبي للوقت بدموع وقال أنا أؤمن فأعن ضعف إيماني فطبعا السيد المسيح انتهر الروح النجس وأمره أنه يخرج قال له أنا أمرك أن تخرج منه ولا تدخله أيضا الناس افتكروا ان الولد مات بعد ما خرج الروح منه فيسوع مسكه وأقامه كلمة السيد المسيح إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن الراجل وقع في ورطة لأنه هو عايز المسيح يشفي ابنه فالمسيح خلى الموقف يتوقف على الراجل قال له انت اذا كنت تؤمن انا اطلعه فبنا اجيلك يا سيد عشان انت تطلع الروح النجس لكن انت دلوقتي مخلي المسألة متوقفة علي انا ودي مشكلة كبيرة الراجل احتار يعمل ايه يعني مصير الولد متوقف على ابوه إذا كان يؤمن ان المسيح هيخرج الشيطان هيخرج إذا كانش يؤمن مش هيخرج فالرجل من لوعته صرخ صاح أبو الصبي للوقت بدموع وبكى وقال أنا أؤمن فأعن ضعف ايماني كم أن أنت تؤمن ومنين بتقول لي يسوع عن ضعف ايماني هو الراجل كان خايف لحسن ايمانه يكون مش بالقوة الكافية لاخراج الشيطان ايوه اوأمن بس يعني بلاش تخليها كلها عليا خلي شوية من عندك انت يا رب اذا شفت ان ايماني ضعيف قوي واذا شفت إن إيماني محزوز ثبته خش انت في الموضوع بس ما قال انا أنا ما بأمنش قال له أنا أؤمن فقعن ضعف إيماني أؤمن وما بفتخرش إن أنا أؤمن أؤمن وما بدعيش إن أنا وصلت للكمال أؤمن وما بدعيش ان انا عندي القوة ومش محتاج لك المسيح عاتب احد ملائكة الكنائس السبعة قال لك قال له انت بتقول ان انا غني وقد استغنيت وليس بيه حاجة الى احد وانت فقير وبائس واعمى وعريان ايه ده كله بيقول له انت فقير وبائس واعمى وعريان طب عشان ايه على عشان بيقول انا اصلي استغنيت ومش مقصود استغنيت يعني غني في الفلوس لا يعني بيقول انا عندي كل الامكانيات عندي الايمان عندي القوه قال له أنت بائس ومسكين وفقير وأعمى وعريان نعود إلى كلام السيد المسيح بيقول للراجل إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن وفي مرة تانية السيد المسيح قال لأنه ليس شيء مستحيل عند الرب ويوحنا الرسول قال من هو الذي يغلب العالم ايماننا إنسان بتوجهه في حياته متعب كتير ومشاكل وصعب والرجل ده كان ابنه الشيطان مرة يلقيه في النار ومرة يلقيه في الماء عشان يخلص عليه يعني حياه مريرة ومزرية ايه واحد ابنه كل شوية ترمي في النار يا في المية يالا يا بترمي في النار هيتحرق واذا ترمى في المية هيغرق ده كلها نكد وقال له السيد المسيح ان كنت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن طبعا واحد هيقول لي انا طب انا بدام كل شيء مستطاع للمؤمن وانا طالع من الكنيسه دلوقتي هقول له ربنا عايز عربية مرسيدس اخر موديل وانا اؤمن ان انت تستطيع مش بعيد في يوم الايام بي عندك اللي انت طلبته ده لكن يعني هي العبارة لازم تتفهم بطريقة احسن من كده كل شيء مستطاع للمؤمن لما بيكون موقف محتاج ربنا يدخل فيه لما تكون فيه مؤامرة صعبة محدش يعرف يحلها لربنا لما يكون فيه عمل للشيطان محدش يقدر يقف قصاده لربنا لما يكون فيه تهديدات محدش يقدر يبدد مخاوفها إلا ربنا لما يكون في خدمة مطلوبة ومحدش يقدر يفتح الأبواب فيها إلا ربنا لما يكون البحر هايج والسفينة هتغرق محدش يقدر يجي ماشي على المياه إلا السيد المسيح وينتهر البحر وريح وإذا طلبناه يعمل كده ولذلك عباره كل شيء مستطاع للمؤمن دي تخش فيها واقع زي نقل جبل المعظم مثلا الخليفه المعز لدين الله الفاطمي راح الوزير اليهودي قال له لا دول المسيحيين مكتوب عندهم في الانجيل ان كان أحدكم له ايمان مثل حبه خردل يقول لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فينتقل وانت عمال تقول ان مدينه القاهره عايزين نوسعها وجبل المقطم مكبس علينا طيب لا اذا كان الدين بتاعهم صح اندى البترك بتاعهم وقوله ينقلك جبل المقطم والا يبقى الانجيل بتاعهم الكلام اللي فيه غلط الوزير اليهودي حاب يوقع فقال له طب وريني الانجيل بتاعهم جاب له انجيل وريني كلام يا فين؟ جاب الكلام فيالن السيد المسيح قال كده اندهولي البطر كان وقتها البابا ابرامي بن زرعة قال له مكتوب عندكم في الانجيل ان كان احد له ايمان مثل حبة خردة اللي يقول لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فانتقل قال له ايها يا سيد الولي قال له خلاص انقل الجبل الموت وإلا يبقى أنتم كل الديانة بتاعتكم دي غلط وطبعا كده يبقى لقبط في مصر كلهم كانوا في خطر في الوقت ده فقال له طيب ممكن تديني مهلة ثلاثة أيام عشان أصلي قال له يا ثلاثة أيام وتنقل الجبل المؤطم قوي قوي اذا كان على ثلاثة ايام امرها سهل يعني. راح البابا امر بصوم وصلاة. وحبس نفسه في الكنيسة المعلقة في مصر القديمة. اللي بعد كده كان اه او اللي قبل كده سموها كنيسة العذراء والقديسة الديميانة لان نقل اليها جسد القديسة الديميانة قبل كده في القرن الثامن الميلادي لما الطوفان جه من البحر وغرق المنطقه على ما بناء الدير مره تاني فكان جسد القديس زميانا راح كنيسه المعلقة قعد هناك طول مده بناء الدير اعاده بناؤه يعني ومكتوبه في المخطوطه بتاعت كنيسه المعلقة الحاجات دي حبس نفسه في الكنيسه قدام ايقونه العذراء مريم وتلات أيام يصوم ويصلي ويقول له رب انقذ شعبك بارك مراسك العدرة ظهرت له قالت له انت البابا البطريرك لو نقلت الجبل هيقوله ما فيش إلا البابا اللي ينقل الجبل بس قال طب نعمل ايه قالت له انده سمعان الدباغ راجل بسيط بعين واحدة جزماتي راجل جزماتي وانتوا تصلوا وتقولوا كريا ليسون وهو يروح ناحيه الجبل وينقل الجبل وفعلا الجبل مع كل كريا ليسون ثلاث مرات اتشال طار في الهواء ونزل نقل ثلاث مرات قدام الوالي المعز لدين الله الفاطمي لو قرأتوا كتب التاريخ مش تاريخ كنيسة يعني ودورته على المعز لدين الله الفاطمي هتلاقوا انه حصلوا خلل في مخه واعتزل من الولاية ومسك بعده الحاكم بأمر الله كل شيء مستطاع للمؤمن فيش حاجة تقف امام ايمان الانسان ابدا لما تقابلك مشكله ملهاش حل قول ملهاش حل عند الناس لكن مش عند ربنا لما يقابلك المستحيل قول المستحيل ده عند الناس مش عند ربنا مره القمص بطرس جيد شقيق قدس البابا شنوده كان طالب في كلية الأداب وكان متفوق في دراسة وبعد كده بقى مدرس وبعدين بقى كهن كنسة العذراء في الزتون قمص بطرس جيد رفاقيا حصل منعشة بينه وبين أستاذ من الأسازة في المحاضرة والأستاذ ما عجبوش الكلام فقال له ما انا فلان لو انت نجحت في المادة بتاعتي ولا تخرجت من الكلية خده عنده في المكتب وقال له كده فقال له يا استاذ فلان بقوة الايمان انا هنجح وهتخرج وهتبكرة هتشوف ازا ما كنتش هتخرج وهنجح في المادة بتاعتي الأستاذ ده جاله انتداب في الخليج فسافر وترك مصر وراح يدرس في الخليج ونجح شوقي جيد في المادة وتنقل السنة اللي وراها ونجح وتخرج ووصل الأستاذ من الصفر فدخله بعد النتيجة ما تعلقت على طول قال لي استاذ فلان شوقي جيد نجح وتخرج. قال له طب مبروك نجاحك. وانتهت الحكاية على كده. الجميل في موقف هذا الشاب اللي بعد كده طبعا بقى من شيوخ الكنيسة المشهورين اقصد شيوخ في السن يعني. لما كان شاب إنه قال الاستاذ انا ما يهمنيش من تهديداتك انا هنجح وهتخرج بالرغم من تصميمك على ان انا مش هنجح ولا هتخرج وبكره هتشوف ليه بقى لان كل شيء مستطاع للمؤمن المؤمن اللي عنده احساس انه ماشي على ارض صلبه المؤمن اللي عنده احساس انه مش بيشتغل لوحده. المؤمن اللي عنده احساس ان ابوه قوي. وقادر على كل شيء. كنت في الزيارة في روما. وكان نيافت الانبا برنابا اصخف روما. لسه ما بقاش اصخف. كان القمص برنابا السورياني. فكنت بصلي هناك عشيه في الكنيسه في الزياره لايطاليا فقال لي انا عندي موضوع محتاج لك فيه بعد العشيه في واحده ست هتسألك في استشاره واللي هتقول عليه هيتنفذ قلت له ماشي فسلمنا على الشعب وجات الست ايه الحكايه قال لي الست دي الدكاتره اجمعه الاطباء انها لازم تنزل الطفل او الطفلة اللي في بطنها لانها خدت علاجات وعملت اشعه وحاجات زي كده والجنين ده لازم هينزل مشوه بكل تأكيد يعني فهي عايزة تاخد اذن انها تنزل الطفل اللي في بطنها لكن قال لها انا ما مش موافق انك تعملي كده الانبا بشو يجيلنا بعد اسبوع لما يجي يساليه واللي يقولوا تنفذيه قالت له حاضر فقال لي بقى اللي هتقوله هي هتعمله تسمع الكلام قلت له يا بنت اسيبك مكلام الدكاتره في حاجه اسمها الايمان ازاي تقتلي الطفل بتاعك احنا نصلي لك وكل الحاجات اللي بيقولوا عليها الدكاتره ان الجنين هيطلع مشوه ربنا يقدر يلغيها وصلنا لها وهي اخدت الكلمة بايمان ومشت لفت الايام ورحت روما تاني كان بقى الان برنابا بقى قمص برنابا السرياني بقى نيافة الانبا برنابا اسقف روما فالشعب بيسلم علي كده والشعب كتر بقى هناك والخدمة نشطت فواحدة بتسلم علي بيقول لي فاكر الست دي قلت له متهيئة لان انا شفتها قبل كده قال لي شايف البنت اللطيفة اللي في ايدها دي قلت له مين قال لي اهدي اللي كانوا الاطباء عايزين يقتلوها البنت طلعت سليمة زي الفل. فأعطى ألعب, ألعب مع البنت دي شوية كده وطبطبت عليها. وقلت لمامتها نشكر ربنا ان انت ايمانك انقذ حياة البنت. ايمانك انك امنتي ان ربنا هيجيبها سليمة. كل شيء مستطاع للمؤمن. ليه الانسان. يمشي وراء صوت العالم وليه ما يسمعش صوت ربنا صوت الضمير صوت الإيمان سنة 73 وسبعين لما جينا نحتفل بعيد القديسة دميانا فلغينا بقى الغواني والعوالم والسكر وكلام ده كله فبتوقع الكازينوهات المنصورة قالوا احنا هنقتل الان بشوي فجم قالوا لي بتوع كاسي نهاد قرروا قلت لهم كويس يبقى في يعملوا لي مقبرة جنب القديسة ديميانا ويبقى في شهيد ينضم الى الشهيدة ديميانا والاربعين عزراء فجم تاني قالوا لي الاحتفال هم اشاعوا ان الاحتفال اتلغى وبلغوا في المنصورة والاخبار بتوصل الاسكندرية والاحتفال خرب مش هيعملوا احتفال السنة دي هتلاقوا تصرفوا على الدير قلت لهم هنبيع الشبابيك والابواب ونصرف على الدير. وفضلنا على الحال ده واتعمل الاحتفال فوصل رئيس القوة اللي جايه مع الامن بتاع الاهلية كان اسمه الزابط حنة. كان مأمور اسم. احد بلاد الاهليه كان مسيح الزابط. فقابلني في الصالون بتاع المطرنية هنا. وكانوا قاعدين معايا الرجال بتوعب بالاس المسيحيين. فقال لي بص. الحالة الامنية غير مستقر وانا عارف ان في فيه تهديدات بقتلك. والوضع مش مطمئن. وانا ما اقدرش تقبل لانا اكون مسؤول عن الحاله دي. قلت له يا سلام. بقى حضرتك قائد قوة الامن كلها. ومهزوز من شويه الكلام ده. وبعدين ايه. تعمد انه بعد كده ما يقابلنيش. وراح قاعد في الاوضه وعمل ان هو مخاصم الاسخف كنت لسه مش متران ساعتها كنت اسخف يعني فجوم قالولي قالوا لي قلت لهم سبوه قالوا لي ده مش هيطلع معاك في الموكب بتاع الايقونه قلت لهم انا عايزه في ايه يعني وكان صغير مش كبير قوي في السن يعني متوسط العمر حاجه و سنة سنه كده بعد كده بفتره سمعت ان هو توفى ما كملش في الامن يعني بس ما توقفش عندنا هنا يعني احسن تفتكروا حد عمل له جه مدير الامن قال لي احنا بنشكرك على حاله الانضباط اللي موجودة في الاحتفال احسن احتفال منظم في الاحتفالات الدينيه في مصر قلت سبحان الله الضابط ها حنا يقول لنا مش مسؤول عن الحاله الامنيه ومدير الامن يقول لي احنا متشكرين على الحالة الانضباط الامني اللي موجودة ما مو كانوا يذكروا ويكسروا الازايز بتاعة الخمرة ويقعدوا يضربوا ببعض طول الليل الزوار مهازل بقى مهازل كانت بتحصل وفي ناس قالوا احنا زرنا الدير مرة وقلنا لا يمكن نجي تاني بعد المهازل اللي شفناها في الاحتفال لما كنت اسقف جديد كنت أنزل بنفسي ومعايا الشباب وفتش في القهاوي الاقيهم حطين تحت القش ازايز الخمرة مخبيينها أخذها في العربية الجيب وندلقها في البلاعة ونلم الجوز ومعمره ومش معمره بقى وما أدرك ما الجوز الجوز عارفين الجوزه غير الشيشة بقى كمان سنين في الشغلانه دي من سنة 73 وسبعين من اثنين وسبعين أنا جيت في سبتمبر وابتدينا من 73 وسبعين تنظيف في الاحتفال. فبعدها بكم سنة جه مدير الأمن بيشكرني. قلت يا ريت وكان جه حضر الزبط حنا وهو بيترى ويقول لي أنت سبب القدر بتاع الأمن أنت مكدر الأمن. مقدر الأمن ليه عشان منعت السكر والعربدة والغواني والعوالم أما دي حكاية هو ده احتفال عيد القديسة دميانا يبقى كان في مشكلة حصلت أثناء الاحتفال السنة دي بين شخصين كده فبعت يا ابونا لقائد القوى الأمنية قلت له مشي القانون مفيش دلع. اللي يغلط ياخد جزاء، فجاني يا ابونا السخورس النهاردة يقول لي قائد القوة بعتني بيقول لي بسلي الأنبى بشوي من هنا ومن هنا قلت له دي قبلات بوليسية دي ولا ايه الراجل يشكر طبعا على مشاعره الطيبة قادي الوضع خليك راجل خليك جدع ما يهمكش تهديدات اللي احتفالها يخرب هنقتل الانبا بشوي ايه يعني يقولوا يقولوا مرة انقصت بنت من خطر كانت فيه فبني واحد من الخصوم في الكاتدرائيه بيهددني قال لي انا هرتكب جريمة قتل قلت له خلاص عايز ارتكب جريمة قتل بعد ودخلت الاجتماع بتاع خدس الباب فوقف يسحق في الاجتماع عمل زنبليطة فجم شباب بتوع الامن الداخلي مسكوه عدوه زعق تاني والبابا بيتكلم في الاجتماع فخدوه الشباب طلعوا بر فالبابا قدس البابا شنودة حابة يهدد الجو شوية فقال له يا جماعة ما تتضايقوش ما تنسوش ان احنا في العباسيه ما قابلنا على السلم برا يقول لنا هرتكب جريمه قتل لما السيد المسيح قال كل شيء مستطاع للمؤمن كان يقصد انكم تبقوا رجاله وتبقوا أخوياء ومفيش حاجة تخوفكم ما يقصدش انكم تبقوا عدوانيين او تمدوا قوتكم على حد طبعا لا لانك انت بتغلب بإيمانك مش ب... بعضلاتك بإيمانك مره هيرودس الملك ألقى القبض على بطرس الرسول بعد ما قتل يعقوب ابن زبدي اخو يوحنا يوحنا الحبيب أبض على بطرس عشان يقدموا تبيحة في العيد تبيحة في العيد يعني يعني يرضي اليهود بمناسبة العيد ويدبح بطرس الرسول مكتوبة في سفر العمل فحطين على السجن أربع رابع من العسكر وبولس الرسول مرمي في السجن وكان صابح الصبح هيقطع رقابته فبطرس نايم ولا كان في حاجة واحدة تتقطع رقابته الصبح وجايله نوم وبعدين جه ملك الرب صحا قال له ام يا بطرس انت نايم قال له ايه في ايه قال له تعالى معايا على فين قال له هنخرج طب ده اللي قفل الابواب مقفله والسلاسل واربعه ارابع من العسكر عاملين اربع نباتشيات طول الليل والسجن محروس وقوات ما ده اللي هيدبح تاني يوم بمناسبه العيد خروف العيد يعني فقال لا يهمكش تعالى خرج والابواب مقفوله والحراس واقفين ولا حد شاف حاجه الصبح لقوا السجن فاضي فالملك قال مؤامرة مؤامرة ايه ما فتحناش الباب قال لهم لا اللي بواب مقفلة وبطرس يخرج من السجن ده مستحيل جاب الحراس الست عشر قبطه كام عشان تعمله كده يا جلالة الملك ماخدناش حاجة ده, ده احنا مغفلتش عنا لحظة قال لهم لا انتو كلكم متواطئين اعدام للسته عشر قطعوا رقبه السته عسكري والسجن برضه مقفول وفضل طيب بطرس راح فين الملاك فضل ماشي معاه لغايه ما وصله للمكان اللي مجتمعين فيه بقيه الرسل الحداشر فبطرس الملاك قال له خبط على الباب خبط كده جات واحده جاريه اسمها رودا مسيحيه مين؟ قال لها انا بطرس بطرس بطرس ده ايه؟ ده لازم بطرس استشهد وده ظهر دد دد دد بقت تاكتك طلعت تجري للرسل قالت لهم بطرس بيخبط على الباب الحقونا ده يمكن روحه اللي بتخبط فرحوا فتحوا بطرس قال لهم لا ملاك الرب الرب أرسل ملاكه أخرجني من السجن فيها ايه يعني فابتدوا بقى ايه يصلوا عملوا صلاة في العلية وقالوا انت يا رب انظر إلى تهديدات اليهود واعطي أن تجري آيات باسم فتاك القدوس يسوع والان يا رب انظر الى تهديداتهم السيوف مسلوله والمذبحه معده وهم بيصلوا تزعزع المكان حصل زلزال فعرفوا ان ربنا بيقولهم انا مع كنيستي المحبوبه اللي وعدت ان بوابات الجحيم لن تقوى عليها وخرج الرسل بعد كده وكرزوا العالم كله بالمسيحيه زي ما بيقول المزمور في كل الأرض خرج منطقهم وإلى اقطار المسكونه بلغت اقوالهم حد يقدر يحبس بطرس بطرس في الاخر بقى شهيد واتصلب بالمشالب وبولس الرسول اتقطعت رقابته ومرقس استشهد في اسكندريه لكن دمهم مرحش بلاش والقديسة دميانا استشهدت هي والأربعين عزراء لكن لغاية النهاردة دمها بيعمل معجزات في هذا المكان طلعنا سبع كتب موجودة في المعرض بتاع دير الرهبات عن معجزات القديسة ديميان مش ملاحقين كل سنة نطلع كتاب من ضمن العذابات بتاعت القديسه ديميانا انهم قطعوها حتى تورموها وجه المسيح قوامها من الموت وقال لها في المكان ده هيتبني كنيسة على اسمك وكل اللي هيطلب مني حاجة بصلواتك أنا هستجيب لي اتعذبت 14 نوع من العذاب تقروم في سيرة الشهيدة ديميانا كتاب موجود برده حتى الزيت المغلي حطوها فيه. طب حط انت قرص طعمية كده في زيت مغل وشوف بيجرى فيه ايه. وتخيل نفسك انت مطرح قرص الطعمية. ده لو ترتش وانت بتحمر البطاطس ولا مراتك اللي بتحمر مش انت طبعا. لو ترتش التشت البطاطس وطلعت نقطة زيت على ايد الواحد تبقى ايده ملعه نار نقطة مش يخش جوه الزيت المغلي عارفين الشهيدة دميانة قائد الجيش قطع رقابتها ليه عارفين ليه بيقولوا عشان لا مش عارف حاجة يعملها ففي الاخر قطع رقابتها عشان يرتاح منها ايه كمان طيب قطع رقابتها ليه نعم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� الأستاذ ده عارفهم. كان معاه جيش ضخم وكل ما يعذبها ويجي الملاك مخيل يشفيها او العذرة تشفيها او السيد المسيح يقومها العساكر اللي معاه جزء منهم بيامنوا فبس لقى نفسه الحكايه صفصفت طب لو العساكر كلهم امنوا مين اللي هينفذ الاحكام ومين اللي هيفك الخيم ومين اللي فلقى انه احسن له يخلص الفيلم ده اللي حصله الشهيد اللي كان عنده وسطه هو اللي كانوا يقطعوا رقابته يعني انت لو عندك وسطه عضو في مجلس الشعب يتوسط لك عند الوزير يعينوك ساعات يحصل كده فالشهيد ايام الاستشهاد كان اللي عنده وسطه يقطع رقابته واللي ما عندوش واسطة يعملوا في ايه? يعزبوه مش كده? اه? لكن اللي عنده واسطة يريحوه. فالشهيدة دميانة فضلت تتحدى الامبراطور. تتحدى قائد الجيش. لغاية ما هو نفسه. قال انا كده انا الخسران. وهي اللي بتكسب. انا تهزقت. وهي اللي بتنتصر. لان كل شيء مستطاع للمؤمن. اخيرا نالت اكليل الشهادة. ده مكافأة ليها لانها ما عاشت مع الرهبات الاربعين. هتعيش كم سنة تاني يعني. هتعيش زي ما تعيش. وفي الاخر خلاص. لكن ما كانتش هتبقى هي ايه? الشهيدة دنيانها. ها? الشهيده اللي بتقولها انتم من كل انحاء العالم ومصر كلها عشان تاخدوا بركتها وتطلبوا صلواتها بقت هي اميره الشهيدات زي ما بيسموا ماري جرجس الشهداء ها هي اميره الشهيدات ومحبتها في القلوب شيء لا يمكن ان يوصل هي شعرت بالخطر على المسيحيه في شمال مصر مسيحية في شمال مصر ابوها الوالي ارتد ووخر الاصنام البرولوس يبقى كل منطقه شمال مصر من اول هنا عندنا من جمسه لغايه المحموديه رايح او فوه لغايه فوه فراحت لابوها وقالت له كنت افضل يجيني خبر موتك ولا انك تبخر الاصنام وكان عندها ايمان انها هترجع ابوها للايمان كل شيء مستطاع للمؤمن وعندها ايمان انه هيحتمل الالام ويبقى شهيد وفعلا خلت ابوها يتحول من منكر للايمان الى احد شهداء الكنيسه عملنا له كنيسه هنا فوق في الحته دي الدور التاني أول كنيسة في العالم على اسم الوالي مرقس أبو الخديسة دميان اللي عايز يشوفها يطلع السلم يلاقي الكنيسة فوق فيها ثلاث قبب قديس مش شهيد ف... راحت المؤامرة والبرولوس وفوه وجمسة والزعفرانة والحمول وباية لها. وتسوق. وكل منطقة شمال مصر طارت من ايد الشيطان. بقى دميانة دي. دميانة دي. اه منك يا دميانة. طيب انا هوريك. توريني? ده انا اللي هوريك. ولما الامبراطور عرف ان هي السبب في عودة ابوها الى الايمان ارسل جيش. عشان. يزلها ويخضعها ويخليها تبخر للاصنام فقدمت للمسيح أربعين شهيدة تاني غير أهل المنطقة اللي استشهدوا لما كانوا يقولوا نحن نؤمن بإله دميان أثناء تعذبتها والعداد شغال العداد شغال في وقت ألمها واستشهدها والغاية النهاردة ياما ناس بتيجي هنا والتوب بسبب صلوات الخديثة ديميانة ويا ناس بتنقذ من الضياع بسبب الخديثة ديميانة هل هي كانت تتوقع أنها تبقى مشهورة للدرجة دي؟ هل كانت تتوقع أن صلواتها تبقى قوية للدرجة دي؟ هل كانت تتوقع أن سيرتها تبقى على كل لسان وصورتها تبقى حلم؟ يتراءى للكثيرين هل توقعت انها تكون مثال رائع للصمود للحب للروحانيه للتشبه بالعذراء القديسه مريم ربما ما فكرتش في التفاصيل لكن هي كانت واثقه ان ايمانها يستطيع ان ينقذ شمال مصر من عباده الاصنام وكانت وثقه ان ايمانها سوف يوصل ابوها والعذرة اللي معاها وكانت وثقه ان ايمانها سوف يبقى نورا للاجيال والى يومنا هذا واندثرت الرهبانه بتاعت وقعدها البابا شنوده سنه 1978 وسبعين هنا في الدير وبقى عندنا في الدير خمسة وتمانين رهبة وطلبة رهبنا. بدل الواحد واربعين يعني. وربنا يبارك كده الى مجيء الرب بقى ان شاء الله. كل ده سواء اللي رقدوا من الرهبات او اللي عايشين او اللي هجوا بعد كده. كل ده بركة ايمان الشهيدة دميانة. ربنا يبارك في هذه الايام المقدسة ويتقبل صلواتكم جميعا بصلوات صاحب القدس البابا شنوده الثالث ويحفظ للعالم سلامه ولبلادنا مصر سلامها ويحفظ رئيس الجمهورية المحبوب الرئيس حسن مبارك وللهنا المجد دائما أبديا أمين رضاك انت ايتها المختاره دنيانا لان ننسى من يشبهك في دينك افرحك ايتها المزينه في الفردوس بالمجد والتهذيب.